الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا ا ل ش ر ا ط المستقيم ش ر ا ط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل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 هل في ذلك قسم ا ل ذ ي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك ب ع ا د ة ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي نجا م الصخر بالواد وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د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 ولا تحاكظون على طعام المسكين و ت أ ك ل و ن التراث أ ك ل ا لما وتحبون المال حبا جما كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا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 بسم الله الرحمن الرحيم لا أ ق س م بهذا البلد و أ ن ت حل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبدا ايحسب أ ن لن يقدر عليه أ ح د يقول أ ه ل ك ت مالا لبدا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 ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا خ ج و ر ه ا وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربه ب د م ب ه م فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا يغشى موسوعه ا ر إِذَا ت ج ل ن ا ب ل ق س ا للعلوم الاسلاميه س ر لِلْيُسْرَى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 إ ل ا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجامى ودعك ربك وما قضى ولا ا ل آ خ ر ه خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما ف آ و ى ووجدك ضالا ف ه د ا ووجدك عائلا ف أ ر ن ى ف أ م ا اليتيم فلا تقهر و أ م ا السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان إ ن مع ل ع س يسرا ر إ مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت ف ا ن ص ب و إ ل ى ربك ف ا ر غ ب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون و ط و ر ص ي ن ي ن وهذا البلد ا ل أ م ي ن لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في أ ح س ن تقويم ثم رددناه أ س ف ل سافلين الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلهم أ ج ر غير ممنون فما يكذبك ب ع ض بالدين أ ل ي س الله ب أ ح ك م الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق اقرا وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ان راه ا س ت غ ن ى إ ن إ ل ى ربك الرجعا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 ن ص ش ة ك ا ذ ه الهدى شركه دعويه غ ا ل ز ب ا ن ي ة ك ل ا لا ت مضمون اجتماعي الله أ ك بسم ر ب الله الرحمن الرحيم إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر وما أ د ر ا ك ما ل ي ل ة القدر خير من أ ل ف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم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 إ ن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه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 و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض أ ث ق ا ل ه ا وقال ا ل إ ن س ا ن ما لها يومئذ تحدث أ خ ب ا ر ه ا ب أ ن ربك أ و ح ى لها يومئذ يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ليروا أ ع م ا ل ه م فمن َ يعمل ََْ مثقال ََِْ د َ ر َّ ة ٍ خيرا َْ ومن َ يعمل ََْ مثقال ََِْ د َ ر َّ ة ٍ شرا َّ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمريرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان ا ل إ ن س ا ن لربه لكنود و إ ن ه على ذلك لشهيد و إ ن ه لحب الخير لشديد أ ف ل ا يعلم إ ذ ا غافر ما في القبور وحصل ما في الصدور إ ن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم الله ا ل ق ا ر ع ة ما ا ل ق ا ر ع ة وما ادراك ما ا ل ق ا ر ع ة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في عيشه ر ا ض ي ة واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ماهيه نار حاميه بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون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 بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي حصر الا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ه م ز ا ل م ز ة الذي جمع ماله وعدده يحسب أ ن ماله أ خ ل د ه كلا لينبذن في ا ل ح ط م ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ح ط م ة نار نار الله ا ل م و ق د ة التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ة إ ن ه ا عليهم مؤصده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 فجعلهم كعصف م ل ا ل الرحمن الرحيم قريش رحلة الشتاء و ا ل ص ي فليعبدوا رب هذا البيت الذي ف خوف أطعمهم جوع رب وآمنهم هذا من من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 الذين هم ي ر ا ؤ و ن ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا أ ع ط ي ن ا ك الكوثر فصل لربك وانحر إ ن س ا ن ئ ك هو ا ل أ ب ت ر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أ ي ه ا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د ولا أ ن ا عابد ما ع ب د ت م ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د لكم دينكم ولي دين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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب و ت ب ما أ ر ن ى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لامه و ا م ر أ ت ه حماله الحطب في جيدها حبل مما ن س د Akbar